إذا توفرت في مجتمعه ثلاثة أمور الأمن والصحة والغداء وإذا حرم الإنسان من هذه النعم عاش شقيا في حياته قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في شربه معافا في جسده عنده قوت يومه